يقلب ومنهم من ينسي على رجلين فمن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 that the <laughs> الله ويتقه فأولئك هل فائزون وأقسموا بالله جهد أيمان tante Nam